والله اعلم باحاديثكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واطينا واسمع غير مسمع وراءنا لين بالثنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظروا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 آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ فَنُدْهِهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنْهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا